ونبدأ بإذن الله تعالى بمعرفة أصول القراء وفرشيم للآية الثانية والعشرين بعد المئة من أول قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل فضيلة الشيخ نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون فتح الله لكم فضلية الشيخ نريد فضلية الشيخ أن نتعرف على أصول القراءة وفرشين في الآية الكريمة إذ هم الطائفتان كل أرب متاء في الطاء طائفتان مد متصل والمتصل لا يدون قصره أبدا يا والذل قال عليه واجب المد واجب الم لا يقصر أبدا هنا بقى التفاوض في الحركات قرأه ورش بست حركات وحمزة أيضا وقرأه الماقي بالتوسط إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له خمس طيب ما الذي يكره بالتوسط قولا واحدا التوسط قولا واحدا قالون وابن كثير وابو عمرو وابن عامر والكسائي وخلف العاشر ويعقوب وأبو جعفر واضح واضح فغلق الشيء طائفتان منكم أن ميم جمع بعدها همزة قطع ورش له بقى في كل ميم جمع أتى بعدها همزة الصلة وقبل همز القطع صلها لورشهم كأن ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف غير الهمزة لا يصلها إنما أتى بعدها همزة يصلوها تبقى ست حركات مد منفصل قرأ قالون بالإسكان والصلة وقرأ الإمام ابن كثير الإمام أبو جعفر بالصلة والباقون بالإسكان وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا دراكن, دراكن دا الإمام دا ابن كثير وقالون بتحيه جلاء وصل ضم ميم الجمع أصل الدورة خلاص نعم فرقت والشكل وصل بالنسبة للخلف فقط من خلاف كيف تنطق لورش فضلة الشيخ منكم أن تفشل نعم. والله وليهما وقال الله فليتوكل المؤمنون إبدال الهمز لكل من ورش عن نافع وسوسي عن أبي عمر وأبو جعفر وحمز عند الله فضلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني إذا هم الطائفان منكم أن تفشلوا الله وليهما وعلى الله فنتوكل المؤمن فاتح الله لكم فضلة الشيف إخواتنا إخوة الإيمان تعرفنا مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم على أصول القراء وفرشهم للآية الثانية والعشرين بعد المئة من سورة آل عمران والآن مع الآية الثالثة والعشرين بعد المئة من أول قوله تعالى ولا قد نصركم الله ببدر وأنتم أذلا فضيلة الشيخ نستمع بداية إلى الآية برواية حفص عن عاصم ولقد نصركم الله بمدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون فتح الله لكم فضلية الشيخ نريد فضلية الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشيون في الآية الكريمة من طريقي الشاطبية والدر ولقد نصركم الله بمدر وأنتم عدم الغنى لخلف عن حمزة نعم ببدر وأنتم ببدر وأنتم وأنتم أدلة ميم جمع بعدها همزة قط نعم ومن قبل همز القطع صلها لورش يبقى ميم جمع ليس بعدها همزة قط ورش لا يصلها قرأ قالون بالإسكان والصلة وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة لا. والباقون بالإسكان أدلة ونقف وانتم اذله قرأ الكسائي بإمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقت فذله اذله لأن الكسائي يميل هاء التأنيث في رأي قولا واحدا اللي هو ايه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي مجلا سوى ال زي الصلاه وزي الزكاه في بالك مجل كله سواء كان ايه حق نغاطه عشان خضر اكر كل كل والبعض بيه بالشروط الأولى دي والمذهبان صحيحان عن إيه عن الإمام الكسائي وقرأنا بهما على شو كذا قدم الأول على الثاني على الأول أو الأول على الثاني المذهبان الصحيحان فاتقوا الله لعلكم تشكرون من مجتمع واضحة واضحة تشكرون ما دعاك للسكون فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمه برواية أبي الحارث عن الإمام الكسائي ولقَالَنَ صَرَكُمُ اللَّهُ بِمَدْعِرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ فتح الله لكم فضيلة الشيف إخواتنا إخوة الإيمان نبدأ مع الآية الرابعة والعشرين بعد المئة من سورة آل عمران من أول قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألين يكفيكم أن يمدكم ربكم فضلت الشاف نستمع بداية إلى الآية الكريم برواية حفص عن عاصم. اذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين فتح الله لكم فضلية الشيخ نرد فضلية الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشيهم من طريقي الشاطبية والضر في الآية الكريمة إذ تقولوا قرأ بإضغام الذال في التاء كل من أبي عمر وهشام وحمزة والكساء وخلف العاشر كل من أبي عمر, أبي عمر وهشام وحمزة والكسائي وخلف العاشر نعم كيف يكون نطق فضلية الشيخ بالإضغام إذ تقول إذ يصير النطق بتاء واحدة مشددة نعم. كالقاعدة إذ تقول هتقولش إذ كده لا إذ تقول تاء تق... مشددة إذ تقول والمقولة بالإظهار إذ تقول نعم ونخرج طرف اللسان إذ إذ تقول ايه ماشي. تقول تقول لل... للإضغام للسوسي نعم. اتقول للمؤمنين مع القصر والتوسط والمد نستمع فضلية الشيخ إلى التوسط والمد اتقول للمؤمنين اهلا اتقول للمؤمنين اهلا للمؤمنين إبدال الهمزة واضح إبدال بقى الهمزة لمين لورش وللسوسي ولأبي جعفر ولحمزة عند الوقف فقط أولا نأخذ ورش وصل ووقفا ورش إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة المستثم طب السوسي منين بقى ويبدل, ويبدل للسوسي السوسي كل مسكن من الايه من الهمز من الهمزي, من الهمزي غير مجزوم نهمله قولي الميدة كده كم مرة ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدى غير مجزوم نهمله ايوا كده ابو جعفر بقى أبو جعفر وساكنه, وساكنه حقك, حقك حماه وأبدلًا لا حماه لا هيحقك علشان إيه كأن يعقوب بكماله كده له في الهمز الساكن التحقيق فلا يبدل مثل السوسي لا روح ولا إيه ولا رويس واضح اللي احنا عاوزينه بقى في الدليل بقى لأبي جعفر وأبدلًا, وأبدلا إذن غير أنبئهم ونبئهم فلا يعني بستثناء بهم ونبئهم فقط بالضبط كده ألن يكفيكم عدم الغنة لخلف عن حمزة ألن يكفيكم والبقونة بالغنة نعم يكفيكم ميم جمع بعدها همزة قطر كيف تنطق لورش فضلية الشاي ألن يكفيكم أن يمدكم ربه والسكت وعدم لخلف ألن يكفيكم أن يمدكم أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ كَالْجَمَعِ عدم الغنى لخلف عن حمزة يُمِدَّكُمْ مِيمُ دَمْعٍ واضحة؟ واضح رَبُّكُمْ واضحة مِيمُ دَمْعٍ نعم واضح بثلاثة إذا وقفنا على بثلاثة بالنسبة للكساء إيمالتها التأنيث وما قبلها في الوقت بثلاثة بثلاثة آلاف مد بدل بالنسبة الورث تأسط مد والبقون بالقصر النطق كيف يكون فضلية الشيخ؟ آلاف أو آلاف من الملائكة من الملائكة مد متصل واضح واضح وإذا وقف حمزة سهل مع المد والقصر كيف؟ من الملائكة من الملائكة والكساء من الملائكة من الملائكة هذا واضح لا. منزلين قرأ ابن عامر منفردًا كده الوحده بتشديد ازاي منزلين منزل. من الملائكة منزلين فتح النون وشدد ازاي والباقون منزلين بالتخصير فتح الله لكم فضلية الشيخ نريد فضلية الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرن البصري اتقوم للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة بثلاثة آلاف من الملائكة مزالين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ نستمع أيضاً فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة بروييتة هشام عن ابن عمير. اتقول للمؤمنين ألين يكفكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة من الذالين. أخيراً فضيلة الشيخ نستمع للآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بتوسط البدل. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة, بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين فتح الله لكم فضلات الشيخ إخواتنا إخوة الإيمان إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم